بسم الله الرحمن الرحيم ادي فلا ام الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيلا من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إن الذين كفروا آيات الله عذاب شديد من الله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء ولا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات إن أم الكتاب وخرمة شعبهات فأما الذين في قلوبهم زيقون فيتبعون ما تشابع منه ابتغاء الفدرة وما يعلم تعبيره إلا الله والواسخون في العلم يقولون آمنا بإبل من عند ربنا وما يذكر إلا الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد يادتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنتره هذا ربنا إنك جمع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا قَوْلَ عَلَيْكُمْ وَقُولُنَّارَ كَذَ ابَيَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلْكَانَ كَانَ آيَتٌ والله ميز من أسلم من يشاء وإن في ذلك العبرة لغير الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقناطي المقانطرة من الزهب والفضة والخير المستومة والألوان والحرص ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعابة قل او نبيكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وازوار متهرة وازوار من الله والله بصير من عباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فقل لنا ذنوبنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين من الأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الحكيم إلا الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيهم بينهم ومن يكفر بأيات الله فإن الله سألوا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا أَسْلَمْتُمْ ۖ فَمَن أَسْلَمَ فَأَزَلَّهُ وَأَنْتَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَأَخْبِرْ مِنَ الْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ النَّبِيَّ لَن ويقتلون النبيين الغير الحق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس فرشروا معذاب العليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر الذين أوتوا نصيبهم من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم سميته الله فريق منهم واردون ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم لهم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبتهم لا ظلمون وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتظل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تورج الليلة في النهار وتورج النهار في الليل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 قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوا يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله كل شيء مقدير <تصفيق> يوم تيد نفس عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تمتلوا أن بين يوبلوا أملا بعيدا يحذركوا مع الله رؤوف من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله وغفور رحيم قل الله والرسول فإن تغلوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله استفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران آل العالمين سرية بعضها من بعضهم الله السلام إذ قالت مرأة عمران ربي إني نزلت لك ما في بطري محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أُنسى والله أعلم بما وضعت وليست كوك الأُنسى وإني سميتها مريم وعيزها منك من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وقفناها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد رزق رزقا قال يا مره وأنه هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال ربي أبني من لدنك زرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة ورقائم يصلي في المحرى أن الله يبشرك ويحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصولا ونبيا من الصالحين قال ربي أن أعيكم لي غلام وقال ما يغني الكبر ومراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي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 ذلك من عباد الظبي نوح إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختسمون إلَّا قَوَارِنَةُ المَلائِكَةِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُك مِقَامَةً مِنْ هُصْمِهِ الْمَسِيحُ إِسْمَانُ مَرْيَمَ وَجِيَّةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الرُّقَرَابِينِ ويكلم الناس في المال وكالا ومن الصالحين قالت ربي أن ما يكون لي ولدا ولم يمسسني بشعه قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرهم فإنما يقول لهكم كن فيكون يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ لكم رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ في وأبنوا لك ما هو العبر الصواحي الله وأنبهكم بما تأكلون وما تدخلون في وجودكم إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بَيْنَ يزي من التَّوْرَاةِ وليحن لكم بعضا للي حر عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وعطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحماريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتمنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافع ليوم طهرك عن الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليه مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فمعذبوا عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وعلا من عصرين. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمْلُو الْصَّلَاةِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَصْرُهُ عَلَيْكُمْ لَأَجَاتِهِ وَالذِّكْرَ حَكِيمٌ إِنَّمَا سَلِيْحَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَسَلِحَ آدَمَ أَخْرَقُهُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمْمَ قَالَ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ الحق من ربك فلا من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبدأ فنجعل لعنة الله على القاذبين إن هذا لو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ وَاللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا يا أهل الكتابة لما تحاجون في إبراهيم وأنزلت التراذ والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون ها أنتم أولى لحاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا رصران إن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس إبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي إن أول الناس إبراهيم للذين اتبعوه النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين واتطائف من عار آل الكتاب لو يضلونك وما يضلون إلا أنفسهم ما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بايات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتركمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار يغفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن لو ذا الله أن يؤتى أحد من سلما أوتيت من ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله واسم عليهم. يختص برحمة من يشاء الله رجل الفضل العظيم. ومن اعي الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه الي كون من انت امنه بدينه لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله يكذبهم يعلمون بلا من أغفى بعديه واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشتون بعد الله ويمعلم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم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 ما كان لمشأة أن يؤتى الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كون عبادة لي من دون الله ولكن كون ربانيين ولكن كون ربانيين وما كنتم تعلمون الكتاب وهم بعد كون أنتم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم ملك أنتم مسلمون وَإِذَا خَلَّى اللَّهُ النبيين لما مِن سَاقَةِ النَّبِيِّنَ لَمَعَ آتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ آتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةً لِمَا مَعَكُمْ لَا تُقْمِلُ النَّبِيُّ وَلَا قَالَ أَقْرَرْتُ مَا خَزَنَ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَدُوا أَنَا مَع فَمَن تَمَنَّىَ مِنَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمْنَاهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّمْنَاهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ومن يبتغي ويرى الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين كفى يعد الله القوم وانكفروا بعد إيمان المشهد وأن الرسول حق وجههم البينات والله لا إلى القوم الصالمين أولئك جزاهم أن عليهم لعنة الله لما لا الناس جمين خارزين فيها لا عنهم العذاب ولا هم ينزلون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وصلوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولاكم الضلون إن الذين كفروا ماذا كفارون فلن يقبل من أحد ملء الأرض ظهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عزاب أليم وما لهم ناصرين لأن تنبر حتى تنفق مما تحبنا ما تنفق من الشيء فإن الله بعلم كل الطارق أحلاً لمن إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قول أن تنزل التراث قل فاتوا بالتراث فاذلوا إن كنتم صادقين فمن افترى بعد ذلك فأولاكم الظالمون قل الله فاتبعوا ملة إبراهيم حجوا ما كانوا من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذين وكذلوا معركهم وعذلوا للعالمين في آيات المجينة ثم قام إبراهيم ومن دفعوا كان آمنا ولله على الناس حجوا البيت من السلطة عليه السبيل ومن كفر فإن الله غني قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَتَفَرَّعُونَ مِنْ آيَاتِ النَّعِيمِ وَالشَّهِيدَ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَتَصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَهْدُونَهُ نَارًا وَجَمْعًا أنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ وَإِذَا غَفَرْنَا ذَنبًا لِمُؤْمِنٍ نَّعْفُ عَنْهُ ۚ وَلَوْ كُنَّا قَتَرًا ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ ثُمَّ يُنْذِرُونَ إِلَى عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا فأصبحتم بلمته إخوانا وكنتم على شبه حورة من النار فأنقلكم منها كذلك فأنقلك يبين الله لكم آيات لعلكم تهتدون <تصفيق> وارتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون الممكن ونالك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخترافوا من بعد ما جاءهم البينات وولدوا عذابا عظيما يوم تبيض وجهه وتسود وجهه أما الذين سودت وجوههم أكبرهم بعديما فذوقوا عذاب ما كنتم تفرون وأما الذين بيضت ففي رحمت الله فيها خوارزم الله ولله ما في السماوات في الأرض وإلى ترجع الأمور كنتم خير أمة مخلصة الناس تعمرون بالمعروف وتنهون لهمك وتؤمنون بالله ولو آمن أبكت منك أنا خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم من الفاسقون لن يضركم إلا أره ويقادركم ويولوكم الأدفر ثم لا ينصرون ضربت عليه مزلة إنما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليه مرزلة ذلك إنه كانوا يكفرون بعيات الله ويخترون أم بغير حق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من هذا الكتاب أمة قائمة يدرون عيات الله الليلة هم نول no. يوم الآخر ويعملون من المعروف إنهم إن مكرم يساعلون وكل خير عاد أولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فن يكفرون الله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تنفعهم اموالهم ولا اولادهم ولا اله الا الله والشام والاكصحوا النار ينفقون فيها خالدون مثلا ما انفقوا في هذه الحياه الدنيا كما ذره يحفر فيها صبر اصابوا حوثا من ظلموا انفسهم فاعرضات ما الله الان انفسهم يظلمون <تصفيق> يا اي والهنا لا تتغنوا بالدعم طاعه من دونكم لا يا أجل الذين عملوا لا التخلو بطانة من دونكم لا يألونكم خبارا ما معلتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هولئك يحبون ولا يحبونكم وتؤمنوا بالكتاب كله إذا لقوكم قروا من وإذا خلوا عدوا عليكم العلامة من الغس قل موتوا لغيسكم من الله لهم بذات السدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيد يفضعوا بها وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدا شايا من الله بما يعملون محيط وإلى غادرة من أحد أهلك تبوه المؤمنين مقاعدا للقتال والله السميع عليهم إلهم الطاع منكم أن ترشعوا الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببكر وأنتم أزلكم فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين هرينج فيكم أن يمتكم ربكم سلاسة ألاف من الملائكة موزرين بلى إن تصبروا وتتقوداتكم من فورهم هذا يمدركم ربكم بخمسة آلاف من الملائك المصومين وما جعله الله إلا أشرى لكم يتطمئن قلوبكم بيون نصر لا من عند الله العزيز الحكيم ليختع طرفا من الذين كفروا أو يكفتهم فينقلبوا خوابين ليس لكم نأمل الشيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنه الظالمون ولله ما في السماوات وما في العرض ليغفرون من يشاء ويعزم من يشاء الله وقفه الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا وضعفا ومضعفا ومتقضوها لعلكم تفرحون واتقوا النار التي معدها المكافرين واتيوا الله والرسول لعلكم ترحمون واستعرئوا إلى مغفرة من ربكم الجنة إن عرضها السماوات ونرغوا حدة المتقين الذين ينفقوا بالسراء والضراء والكاظمين الغير ونعافل عن الناس والله يحب المحسنين والذين ذا فعل فاعشة أو ظلموا عن فصل ذكر الله فاستفروا رجلهم ويفرزهم وإن الله ولم يصلوا على ما فعلهم يعلمون ولا نعك جزاؤهم أغفرة من ربهم وجنات تجري من تاعتها لنهار وخارزين فيه ونمأجر العاملين خذ خرض من قبل الصعام فصلله في العرضي فنظر كان كان توض الْمُكَذِّبِينَ هذا بير لل الناسده مرز للمتاقين ولا تعنه ولا تحزن وَأَنْتُمُ اللوون إن كنت مؤمنين هي مساسكمقاهم فقرم السقوم وقرهم ممثل مرك بين الناس ويارم الله الذيذنا من تخن كل ش والله لا يحب ولينَ حِسَّ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا وَيُحَقّلَ الْكافرينَ أَلْحَسَبْتُمْ أَن تَدخلوا جَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهدوا مِنْكُمْ يَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَوْلِ أَن تَنْقَوِفَ فَقَدْ رَأيْتُمُ وَأَن تُمْتَنِنُونَ محمد إلا رسوله قال من قبل رسوله فإن ماته قد انقلبتم على أعقابكم وينقلم على عقابه فريضوا الله الشيء الله الشاكرين وما كان لنفسنا أنت متألا بإن الله كتاب مهجع ومن يرسوا عبر الدنيا نؤتي منهم يرسوا عبر آخر منهم صند الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربينا كثير فما بغانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما والله يحب الصابرين وما كان قورا من الله أنقالوا ربنا وفل لنا ذنوبنا وإصلافنا في عمرنا وصبت أخدامنا ونصرنا لقعهم لكافرين فآتاهم الله سوا بدنا وحسن سوا والله يحب المحسنين يا عجل الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم تنقربوا خاسرين بل الله مولاكم وخير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا وبما اشركوا باللعم على منزل من به سلطان وما وهم النار وباسم اسوى الظالمين وَلَقَصَلَ فَجُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إلَّتَحْصُنَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ يَفْشِلْ دُمَ تَنَازَعَتُمْ فِي الْأَمْرَ عَصَيْتُمْ بَعْلِ مَا أَرَأَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ أَنْ من يُرِيدَ الْدُّنْيَا وَمِنْكُمْ أَنْ يُرِيدَ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَغَتُمْ عَنْهُمْ إذ تسعدون و على أحد من رسول ذوكم في أخرىكم فأسابكم قم من ضغم لك لا تحزن على ما فاتكم على ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم يمنة النواسن يغشى الطائفة منكم الطائبة من قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله وإن الجاهلية يقولون هل من أمر من الشيء قل إن الأمر كله إلا يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان من أمر الشيء كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القاتل إلى ما تواجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم في قلوبكم والله أعلم بزاة الصدور إن الذين تبلوا منكم يوم التقى الجمعاء إن إنما استذلهم الشيطان بالبعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وطعنوا اخوانهم من في او كانوا بغضوا لو كانوا عند ربهم ما, ما قتلوا ليجعل الله ذلج حسوتا في قلوبهم والله يحيي ويميت والله ما تعملون مصيرا ولا انقطعتم في سمي الله او متتم من الله ورحمته خير مما يجمعون ولا انمتم او قتلتم لا إل الله تحشرون فما من الله لمن ولو كنت فضل غريز القلب لمنفضوا من حولك فعفوا عنهم واستغفرهم مشاور في الأمر فإذا عزمت فتوكر الله إن الله يحب المتفكرين إن يصركم الله فنا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي يصركم من بعده فإذا وكنا مؤمنون وما قال النبي إن يقول الله ومن يقول لي يوم القيامة ثمت وفأت نفس ما كسرت ملاذا ورما أفهم التمارض الله كمن باء بسخة من الله وما يواه الجهنم وبيس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بحث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم عياتهم يزكي مجعلهم وهم الكتابة الحكمة وهم كانوا من قولنا في ضرار مبين ولما فصل أو لم أو لم أصابتكم مصيبة قد أصدتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء وما أصابكم يولتقى الجمعان فبإذن الله وليعلم وليعلم الذين نافقوا وقيلهم تعالوا وقاتلوا في السبيل الله أو يدفعوا قالوا لا نعلم قتالا لاتبع عليكم قم للكفر أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يرتمون الذين قالوا لي أخوان وقعدون ما قتلوا قل فادروا عن أمفسكم الموضع إن كنتم صادقين فلا تحسب أن الذين قدروا في سبيل الله ما تم الأحياء عند ربهم مرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضل واستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم لا أخوف عليهم لهم يحزرون يستبشرون بريمة من الله وفضل من الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسروا منه والتقاجر العظيم الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا وزادهم وقالوا حسب الله ونمى الوكيل فانقربوا بنيوات من الله وفضل لم يمسسوا نسوء واتبعوا رضوان الله والله فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوفه لها فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزونك كالذين يسألون في الكفر إنه لن يضر الله شيئا يريد الله أن لا يجعلهم حظا في الآخر برمزاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيماء لن يضروا على شيئهم ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزادوا في اسمها عذاب مهين ما كان الله يازال المؤمنين أعلم أنتم عليه حتى يميد الخبيس من الطيب وما كان الله ليطنعكم عن الغيب ولكن الله يجد من رسول من يشاهه فأمنوا بالله ورسوله وإنتم من نوة التقوف لكم أجل عظيم ولا يحسب الذين يبخلوا أعطاهم الله من فضله وخير لهم بل هو الشر لهم سيطوقون ما بخلوا بيهم القيامة ولله العرض وَاللَّهِ مِن رَاسِو السَّمَاوَاتِ والله وَاللَّهُ تعملون تَعْمَلُونَ خَيْرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَالُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ أَحْمَرُ نِعْمَةً سَنَكْتُمَا قَالُوا قَدْ أَمْ غَيْرِ حَقٍّ أَقُولُ ذُو ذلك الله قد إليكم أن الله ليس بظلام للعبين الذين قالوا إن الله أعد لنا ألا نؤمن لرسولنا حتى يأتينا بقرآن إن تأكلوه النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات والذي قلتم فلما قتلتمهم يكونوا صادقين فإن كذروك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والظهر من كتاب المرير كل نفس ذلك تنموت إنما توفن وجوركم يوم القيامة ومن زحزي عن النار ودخل الجنة فقد فازهم وحياة الدنيا اللهمتها الغروة لتبلغن فيهم واركم ونفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتابا قبلكم من الذين أشرقوا أذان كثيرا وإن تسبر وتتوفى فإن ذلك من عزم الأمور وذخذ الله من الساقر الذين أوتوا الكتابا لا تبينونه للناس ولا ترقمونه فنبذوا وراء ظهورهم اشتروا به فلا تحسبن الذين يفرعون بما اتوجه حبونا الحمد لله على فعله فلا تحسبنهم منفازين من العذاب فلا تحسبنهم منفازين من العذاب والعذاب اليم إلا منك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار الأيات لأولي الألباب الذين يلكون الله قيامهم وقعدهم على جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنعجا والنار رَبَّنَا إِنَّكَ من تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا الظَّالِمُونَ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وكفر وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تخلق فاستجاب لهم ربو من إلا يوضيع عمل عامل منكم من ذكرهم ونصى بعضكم من بعض والذين هادروا أخرهم من ديارهم وأوضوا في سبيل وقادروا وقتلوا عنهم أو كفرن عنهم سياتهم لو كفرن عنهم سياتهم ولو دخلنهم جنات من تجري من تحتها الأنهار ثبابا من عند الله والله وعندهم حسن أن يقرر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم أباهم جهنم وبس المهاد لكن الذين تقربونهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها نزل من عند الله وعند الله خير من الأبرار وإن من هذا الكتاب لمن يؤمن بالله وما أزل عليكم وما أزل عليهم خاشعين لله لا يشترون فعيات الله سمنا قليلا من الله يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون